الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى، كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم يسألونك يسألك المؤمنون عن اليتامى كيف يكون التصرف معهم في معاشهم واموالهم فكان الجواب قل اصلاح لهم اي اصلاحكم لهم خير بمعنى ان تسعوا الى فعل الاصلح والانفع لهؤلاء اليتامى بحفظ اموالهم وحقوقهم وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم إخوانكم في الدين يعني أنهم كانوا يتحرزون من أموال اليتامى لا سيما بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فاحترزوا وخافوا فالرجل يكون في حجره اليتيم فيعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وهذا أمر شاق فكانوا يفعلون ذلك تحرزا من ان يصيب شيئا من اموال اليتامى بغير قصد فلما لحقتهم المشقه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت التوسعه والرخصه لكن بهذا الضابط وبهذا القيد الإصلاح لهم خير السعي في الإصلاح لهم وفي حال المخالطة فإن الله تبارك وتعالى قد رخص في ذلك وهو عالم بمن يقصد بذلك الإصلاح وحفظ أموال اليتامى، ومن يقصد إتلافها وأكلها فكان ذلك رخصة لهم في المخالطة وإن تخالطوهم فإخوانكم فيمكن أن يقدر لليتيم قدرا من الطعام الذي يصنعه لنفسه وعياله فيكون ذلك من مال اليتيم القدر الذي يكون لليتيم لكن قد لا يأكله اليتيم وقد يأكل بعضه ويترك بعضه فينالون من ذلك شيئا والله عز وجل يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا فخافوا من هذا الوعيد، فجاءت هذه الرخصة فصار ذلك قد رفع الحرج فيه إذا كان قصد هذا المخالط لهم الإصلاح لأموالهم ومعاشهم دون قصد الإتلاف والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم يعني يضيق عليكم وشق عليكم بتحريم المخالطة لهؤلاء الأيتام إن الله عزيز حكيم تصف بالعزه فهو لا يغالب ولا يمانع عزيز في ملكه وشأنه كله حكيم في خلقه في تدبيره وتشريعه من حفظ أموال الضعفاء في المجتمع لكن بحيث لا يلحق من يقومون على هؤلاء اليتامى المشقة ويحصل لهم بسبب ذلك العنت فيؤدي هذا إلى أيضا التخلي عن اليتامى وعن رعايتهم حذرا من مقاربة أموالهم ولو كان ذلك بغير قصد يؤخذ من هذه الآية من الفوائد كما ذكرنا في الليلة الماضية حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستفصال عن منابهم وأشكل عليهم وكذلك أيضا أن المرجع في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشرع وليس إلى الآراء والأذواق والعقول وما أشبه ذلك فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجعوا إلى عقولهم وإنما رجعوا إليه عليه الصلاة والسلام ليعرفوا الحكم الشرعي وهكذا اللائق بأهل الإيمان أن يسألوا أن يطلبوا الحكم الشرعي السؤال عنه والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية لزوم مراعاة الإصلاح في من جعل الله عز وجل له ولاية على غيره ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير إذا كان هذا في اليتامى فكذلك كل من تحت يد الإنسان ممن يعولهم أو يرأسهم فإنه يجب عليه ان يسعى في الإصلاح الزوجة والأولاد وكذلك من تحت يده من الموظفين أو الرعيه أو التلاميذ أو نحو ذلك يسعى جهده في ما هو الأصلح والانفع لهم فلا يضيع هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى سيسأله عنهم ولو أن هذا المعنى روعي في كل الولايات لرأيت الحال غير الحال التي نحن عليها لو أن المدير يفعل ذلك في من استرعاه الله عز وجل رب الأسرة يفعل ذلك في من تحت يده وكذلك أيضا المعلم حينما يدخل على تلامذته ونحو ذلك فهذا لا شك أنه سيدفعه ويحمله على بذل الجهد في النفع والإصلاح ما استطاع وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير استعي في الإصلاح لهؤلاء اليتامى والعمل الذي ينفعهم ويحفظ أموالهم فهذا من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به هذه الشريعة بحفظ حقوق هؤلاء الضعفاء الذين لا يستقلون بحفظها فهم سيكونون عرضة لكل آسر وكاسر فتضيع أموالهم وحقوقهم ثم بعد ذلك يصيرون إلى حال من الضياع فجاءت هذه الشريعة بالاحتراز لهم ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يعني بالخصلة التي هي أحسن من تثميره وحفظه وصيانته والتجار به بالطرق المأمونة وكذلك أيضا المخالطة كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بحسب القيد المذكور فيها فرعاية الضعفاء وحفظ أموال اليتامى هؤلاء الصغار الذين فقدوا أبائهم ينبغي الاحتياط. والاحتراز لحقوقهم فقد عظمها الله تبارك وتعالى وتوعد من اعتدى وانتهك تلك الحقوق وأكل تلك الأموال قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فهذا جاء بصيغة الشرط فإخوانكم يعني أن هذه رخصة الأصل هو حفظ أموال هؤلاء اليتامى والاحتراز لها من غيره مسيس لشيء منها لكن لو احتاج إلى مخالطة هذا اليتيم في ماله بحيث يقدر لليتيم كم يكون له من المصروف الشهري بحسب طعامه وشرابه بحسب سنه وحاجاته في دراسته وأكله وشربه ونحو ذلك يقدر له فيأخذ من مال اليتيم هذا المقدار المعتدل بحسب العرف وبحسب المكان الذي هم فيه والزمان الذي والعصر الذي يعيشون فيه فلو قدر هذا اليتيم صغير عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات فلربما يقدر له مبلغا من المال في العرف أنه يكفيه لأنه ليس له مطالب زائدة من دراسة ونحو ذلك فقد يقدر له مثلا سبعمائة ريال في الشهر ونحو هذا بحسبه المكان والزمان الذي يعيش في مدينة ليس كالذي يعيش في الريف والذي يعيش في البادية ليس كالذي يعيش في القرية والذي يعيش في مكان فيه غلاء غير الذي يعيش في مكان تكون الأسعار فيه متدنية فهذا كله يراعى بالمعروف وإن تخالطوهم فإخوانكم فما يحتاج إلى عزل طعام اليتيم وحاجات اليتيم ومصاريف اليتيم إذا كان هذا اليتيم في سن إلى ربما فوق ذلك في المدرسة أو يحتاج إلى مصاريف أنحو ذلك أكثر فيمكن أن يقدر ذلك له في الشهر فتكون المشتريات لأهل البيت جميعا ويكون نصيب هذا اليتيم بهذه الحصة مقدرة قد يأخذ أكثر قليلا وقد ينقص قليلا لكن لا يلحقهم حرج إن كان قصدهم في ذلك الاصلاح لهذا اليتيم وحفظ مال اليتيم وإن تخالطوهم فإخوانكم ولاحظ هنا جاء السياق بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب قال ويسألونك هؤلاء الذين يسألون غائبون ويسألونك هم يعني يسألونك يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء بالجواب قل إصلاح لهم خير فجاءت موضع الاشكال وهو المخالطة في أموالهم قال وإن تخالطوهم فإخوانكم فتحول الخطاب من الغائب إلى المخاطب لأن هذه هي القضية المشكلة الحساسة التي تحرجوا وتحرزوا فيها فوجه إليهم الخطاب فذلك فيه من إيقاظ النفوس والتنبيه لهذا المهم الذي سألوا عنه وتحرجوا منه من أجل أن تتهيأ نفوسهم لتلقيه وسماعه وفهمه والله يعلم المفسد من المصلح يعني المقاصد مؤثرة ليست العبرة بكلام الإنسان الجميل الذي يقوله فقد تسمع كلاما في غاية الحسن من الورع والتحرز من الأموال المحرمة لا سيما أموال اليتيم وقد يتحدث عن إنجازاته وأعماله وحرصه وبذله وإنفاقه من جيبه الخاص على هذا اليتيم مع غناه ولكن قد تكون الحقيقة إذهير ذلك هذا الإنسان الذي لربما يحتاج إلى مخالطة اليتيم في تلك المصروفات في أمور المعاش قد يكون بذلك قاصدا الإتلاف والانتفاع بأموال اليتيم فيشترك أولاده معه وتكون النفق واحدة ولربما كان أغلب ذلك من مال هذا اليتيم نفقت هؤلاء الأولاد لربما جعل هذا اليتيم يدرس في مدرسة خاصة مرتفعة التكاليف وأدخل معه الذي ولده الذي هو قرين لهذا اليتيم في سنية الدراسة بزعمه أنه يريد تسلية بذلك وتقوية عزيمته والشد من أزره فإذا كنت نفقة على مال اليتيم يقول انما أدخلته معه في هذه المدرسة لمصلحة اليتيم الله يعلم المفسد من المصلح قد يقول هذه النفقات في الطعام والشراب ومصروفات من ملابس ونحو ذلك هذه نقدر لليتيم قدرا فيها لكنه بعد أن دخل عليه هذا اليتيم تغيرت المشتريات فصارت الأنواع في الطعام والشراب واللباس من أنواع عالية التكاليف فاخرة في أنواعها وصنوفها ولم يكن ذلك من معهوده إنما حصل له هذا التوسع بعد دخول هذا اليتيم عليه وهكذا قد يقول بأنه يريد أن يسافر بهذا اليتيم من أجل العمرة أو من أجل النزهة أنح ذلك وقصده بذلك أن يعتمره فيقول أنا مرافق وإنما ذهبت من أجله والنفقه من مال اليتيم فيذهب ويتنزه أو يعتمر السفر طاعة وقربه، ثم بعد ذلك يأخذ من مال هذا اليتيم نفقات هذا السفر قد يكون ليس من عادته أن يسكن في الدور والفنادق ذات التكاليف المرتفعة كان يسكن في شقق متواضعة وبعيدة عن الحرم ولكن لما جاء هذا اليتيم صار يسكن في أحسن الفنادق يقول من أجل أن لا نشق عليه من أجل الرفق بهذا اليتيم ونحو ذلك ويقول انما جاء فرق السعر بسبب هذا اليتيم مراعاة له فبدلا من أن يستأجر بمئتي ريال صار يستأجر بالليلة الواحدة بألفين ريال يقول أنا فعلت ذلك من أجل هذا اليتيم لألا أشق عليه رفقا به والله يعلم المفسد من المصلح فهذه الآية تجعل القائم على مال اليتيم بل تجعل المسلم يتوقف طويلا معها فهذا لا يختص باليتامى. هذه قاعدة عامة والله يعلم المفسد من المصلح. هذه يقال في من يقوم على الأموال الخيرية الجمعيات الخيرية قد يتوسع في المشتريات قد يذهب ويسافر ويذهب ويجيء في الشهر عدة مرات ويمكنه ان يسافر مرة واحدة والله يعلم المفسد من المصلح. قد يكون من عادته هذا الإنسان أنه لا يسافر إلا بالدرجة السياحية فصار يسافر في الدرجه الأولى لأنه يسافر من أموال هذه الجمعية فالله يعلم المفسد من المصلح كان يأكل الوانا من المطعومات ونحو ذلك فصار يأكل أنواع أخرى عالية التكاليف ويقول إنما سافرت من أجل مصالح هذه الجمعية وأعمال الجمعية ومشروعات الجمعية كان يمكن أن يكتفي بسفرة واحدة في السنة أو في الشهر فتجد أنه يذهب ويجلس يوم أو يوم نصف يسافر بالدرجة الأولى ثم يرجع ثم بعد ذلك يقول بعد أيام أسافر مرة أخرى وبعد أيام فتجد ان التكاليف في هذه الأسفار والتذاكر ونحو ذلك باهضة الثمن من أجل أن يقيم مشروعا أو مسجدا لربما إذا حسبت هذه المصروفات التي أنفقها لا تعادل لا تصلح بالنسبة الموزونة مع نفقات هذا المشروع بل قد ينفق المال الذي أعطي له من أجل شراء هذه الأرض لهذا المسجد أو نحو ذلك يقول أنفقتها في السفر من أجل ذلك والذهاب هنا وهناك والله يعلم المفسد من المصلح فكل هذا ينبغي أن يحترز له وأموال الجمعيات الخيرية وأموال التبرعات ونحو ذلك هذه ينبغي أن يتعامل معها كالتعامل مع مال اليتيم كالتعامل مع مال اليتيم كيف يتعامل مع مال اليتيم؟, مع مال اليتيم؟ يحترز قد يتوسع في ماله لكن هذه الأموال لا يتوسع فيها في الإيمان أن يعامل نفسه فيها كما يتعامل مع ماله الخاص عندما يدفع من ماله الخاص يحترز ويحتاط ويبحث عن الأرخص في الأجرة ونحو ذلك فهكذا ينبغي أن يتعامل مع هذه الأموال ويحفظ ذلك أما أن يتوسع وإذا جاء في نهاية الميزانية ويجد أنه سيبقى فائض منها ثم بعد ذلك يشتري أجهزة وأشياء لا حاجة إليها يقول من أجل أن لا نرجع من هذه الميزانية شيء فيخصم علينا في السنة القادمة ميزانية العام القادم فهذا لا يجوز وهذا من هذا الإتلاف سواء كان ذلك كما سبق في أموال التبرعات أو كان ذلك في الأموال العامة من بيت مال المسلمين يعني هو يقوم على مصلحة يقوم على جهة ترجع في ميزانياتها إلى بيت مال المسلمين يعني جهة حكومية فلا يجوز له أن يتصرف بفائض الأموال بحيث يريد أن ينفقها بأي وجه كان يبحث عن نفقات يبحث عن أشياء من أجل أن ينهي هذه الميزانية فلا يرجع منها شيء هذا من إضاعة الأموال العامة ولا تبرأ الذمة بذلك ينبغي الاحتياط والاحتراز في هذا وأكد في هذا الختم إن الله عزيز حكيم فهذا فيه تهديد مبطن وذلك أن الله تبارك وتعالى عزيز غالب قادر فياخذ المفسد وكذلك ايضا لو شاء لاعنتهم والحق بهم الحرج فكلفهم التكليف الشاق بفصل مال اليتيم تماما عن أموالهم فلا تحصل المخالطه اصلا ويسد هذا الباب وعلى كل حال هذا وأسأل الله تبارك وتعالى إيافعنا وإياكم بما سمعنا اشعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه بكر لديكم إضافة أسألة لا تشريع ما يوخذ من العلماء الربانين هم ينقلونه ليس مشرعين المشرع نعم وما هو المصدر الواحد عنده قال كم بلغ سعر الحنطة قال له هذا وحل الله البيع وحرم الربع فهو لا يريد حق لكن الرد يقول الناس من أجل الحق إذا كان ذلك يمكن أن يلتبس إذا اشتهر هذا الباطل وأذيع فيهم فهذا الذي يريد بزعمه ألا يحجر على الناس فكل إنسان ينطلق من عقله ويفهم الشريعة بحسب رؤيته كما يقول وهو أجهل الجاهلين يريد أن تكون هذه الشريعة فوضى تبعا لأهواء الناس فنقول لا حجر على أحد لكن عليه أن يطلب العلم من مضانه حتى يصير ذلك صفة راسخة فيه ثم بعد ذلك يمكن أن يجتهد ويفهم الله عز وجل قل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلو جاء الناس وقالوا نحن الآن في الطب مثلا لا نحجر على الناس وكل إنسان يمكن أن يتطبط لماذا يحجر هذا على من تخرج من الكليات الطبية كل إنسان يمكن أن يفتح عياده ويطبب الناس كما يشاء كل من يريد ويقول أنا عندي حدس طبي وعندي ملكة وعندي أهلية هل هذا يمكن أن يقبل؟ يقبل أحد؟ لا يقبل هذا ولا في غابة لو أراد أن يطبب الحيوانات لم يقبل منها أحد فتح عيادة لم يقبل هذا من كيف تطبيب الناس؟ وهكذا لو كل من أراد أن يفتح له مكانا لي شيء ينبغي أن يكون لأهل الاختصاص ثم بعد ذلك يريد أن يكون ذلك لكل أحد فإن هذا لا يقبله لا مسلم ولا كافر يعني في العالم إذا أراد أن يفتح مشروعا إذا أراد فينظرون إلى مؤهلاته ينظرون إلى رخصته ينظرون إلى إجازته ينظرون إلى ما عنده أما هكذا لكل أحد فهذا الكلام غير صحيح فأراد أن يكون محاميا ويحمل الشهادة الابتدائية وقال أنا من حقي عندي لسان كما عندهم ألسن يقبل هذا, يقبل هذا منه ما يقبل هذا منه فلماذا الشريعة هي الجدار القصير وكل أحد يريد أن يفتي ويجتهد ويستنبط وباقي التخصصات يقال لا هيهات وتجد شناعة من مثل هذا الكاتب لربما إذا عرف او سمع ان هناك شهادات مزورة لبعض الأطباء اكتشفت أو نحو هذا طيب لماذا تشنع لماذا لا يطببون بدون دراسة فهذا لا يقبله أحد فهم يريدون ذلك في الشريعة فقط يريدون ذلك في الشريعة والشريعة لا يرجع فيها إلى مجرد العقل والذوق فإن هذه لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل بل إنها مثل نور العين مع ضوء الشمس يعني العلم الشرعي فإذا وجد هذا وهذا حصل الإبصار لكن إذا وجد العلم من غير عقل لا ينتفع الإنسان به وإذا وجد العقل من غير علم فإنه لا يستطيع أن يستنبط لا لابد من اجتماع الأمرين فإذا درس العلم لا حجر عليه يدرس العلم الشرعي يأخذهم مضانه ثم بعد ذلك يرسخ فيه يقال له ابدأ بنفسك فأنت نموذج من هذا الانحراف الذي يحتاج إلى معالجه أن يأخذ على يده يبدأ به هو أولا لما صار كل يتكلم بما يحل له وجد هذا الرويبضة مجالا للكلام سماحة الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله المفتي الأسبق في فتوات تجدون أشياء بضبط الناس والأخذ على يد من يتكلم من غير أهليه في بعض رسائله رحمه الله تجد أشياء في مجرد من يتبنى رأيا لابن حزم ويذكره للتلاميذ أو نحو هذا مباشرة يقف دونه ويزمه الجادة بإجراء وليس فقط بنصحه أو نهيه يقال مثل هذا حينما ترك لك المجال تتكلم بما تشاء وأنت غير مؤهل فوجد مثل هذه الإشكالات الله المستعان نعم قهر الياكينيش طبعا هو أشد والدفعه عن حقه قهر والكهر فاليتم يكسر قلبه فإذا حصل معه القهر فإن ذلك يكون موجعا لقلبه ونفسه أعظم من الألم الذي يحصل لغيره لأن اليتم يكسره فهو لا يحتمل إضافة إلى ذلك إلى قهر لهذا القلب واما السائلة فلا تنهر السائل منكسر القلب لا يحتاج إلى زجر يعني يمكن أن تبين السائل امرا أو تقول له مثلا اجلس بارك الله فيك لا تقف أمام الناس لكن من غير من غير نار فيكفيه ذل السؤال فهؤلاء أصحاب القلوب المنكسرة جاءت الشريعة بمراعات هذا الضعف الحاصل في نفوسهم فلا يضاف إليه القسوة في التعامل فيكون ذلك كسرا على كسرهم هذا المقصود والله أعلم تفضلنا حتى لو كان ويسأل يقول يتيم إذا أرضعته المرأة فهل تعامل مع ماله إن كان له مال باعتبار أنه دخل عليهم وصار أخا لهم لأولادها لا يحفظ له ماله فهو يتيم فهذا اليتيم لا يرتفع عنه بالرضاة تعامل مع ماله تعامل مع مال اليتيم لكن السؤال هل لها أن تأخذ أجره على الرضا اعتبار أنه لا يلزمها فإن كانت الحاجة داعية إلى ذلك حاجة اليتيم وليس حاجتهم هم إن كانت الحاجة داعية فإنها تأخذ الأجره بالمعروف يعني المقدرة بحسب الحال والزمان والمكان إذا كانت الحاجة لليتيم أما إذا الحاجة لهم هم قالوا نحن نريد أن يكون هذا ولد لنا لعله أن ينفعنا ونحو ذلك فهنا لا تأخذ أجره والله أعلم إنما إذا أرضعته لحاجته هو فذلك تأخذ أجره مثل ما يقولون في الحج حج باليتيم يتيم صغير دون البلوغ لا يجب عليه الحج فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن النفق هنا هي على الذي حج به وليست في مال اليتيم لأنه لا يجب عليه الحج كيف في ضيع ماله فرق لكن إذا كان بالغا يحجج من ماله طيب إذا كان لا يوجد من يذهب معه بحاجه إلى مرافق في هذه الحالة يمكن أن يكون لا سيما كانت بنته فبلغت إذا بد أن تحج معها محرم فهذا الولي اليتيم هو عمها أو خالها أو نحو ذلك أو أبوها من رضاء ففي هذه الحال له أن يحج معها ويأخذ النفقة من مالها لأن هذا لا يختص باليتيم. المراه المرأة إذا كان عندها مال وعليها حج فطلبت من محرمها أي كان أن يحج بها ولا يلزمه ذلك فلو أنه قال لا أحج إلا بالنفقة نفقة الحج ففي هذه الحال تعطيه النفقة تعطيه النفقة ويكون ذلك إذا كانت قادرة مما يجب عليها يعني إذا وجد المحرم لكن تدفع له النفقة فإن كانت تجد هذه النفقة وجب عليها أن تعطيه والله أعلم سلام الله